يقول هذا الأخ ماهر يقول أنا شاب كان لي من الضياع ما كان والآن قررت التوبة والحمد لله أقول الحمد لله الذي الذي وافقه هو أفقك لهذا يقول استطاع تجاوز مراحل كثيرة من خلال الابتعاد عن الطيش عن عن الكثير من الطيش الذي يغضب الله ولكن لي بعض الملاحظات أتمنى أن ألقي توجيها عليها يقول أنا الآن بعيد عن كل أصدقائي وليس لي بهم أي احتكاك أو اتصال وكل ذلك من أجل أن أعود فما رأيكم في هذه النقطة هل أظل مبتعدا أم أحاول زيارتهم اللي الله يفتح له باب التوبة ثم ينطلق فيه أقول من أساسيات هذا من أساسيات الثبات على طريق التوبة والاستقامة أننا نهجر أصحاب الماضي أننا نهجر أصحاب الماضي على الأقل لفترة معينة أستطيع خلالها أبني نفسي علما وتعبدا وتقربا وإيمانا ثم إذا أحسست من نفسي قوة في إيماني وفي عبادتي وفي صلتي بالله أذهب لزيارتهم بشرط أن أذهب إليهم منفردا أذهب لزيارة أصحاب الماضي على الله أن يهديهم لكني أبدا لا أذهب إليهم بمفردي فالكثرة تغلب تغلب الشجاعة ولعلنا أوردنا قصة في شريط أحوال الغارقين عن ذاك الشاب الذي كان قد هداه الله ثم بدأت نفسه تحدث أن يدعو أصحابه إلى الخير الذي الذي هو عليه فبدأ يذهب إليهم وحيدا فاجتمعوا عليه يذكرونه بالماضي ويذكرونه بالغدرات والفجرات حتى تمكنوا منه العياذ بالله لكن يذهب مع من يثق فيه وفي علمه وفي إيمانه حتى يستطيع أن يصمد أمام أصحاب أصحاب الماضي. ثم كل ما كان هذا الشخص الذي يرافقك غير معروف عندهم كل ما كان أحسن لأنهم سيستحيون من ولن يتجرأوا عليك في مثل هذه المواقف. لكن لو ذهبت أنت مع من تعرف من تعرفه أنت ويعرفونههم أيضاً قد يتطاولون قد يتطاولون عليكم فاحرص ألا تذهب إليهم. ألا تذهب إليهم وحيدا ثم لا تخاطر بدينك لا تخاطر بدينك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فإذا شعرت أن في ذهابك إليهم خطر على دينك فأنت لست لست عن هداية عن هداية البشر كلهم فنفسك أولى, أولى أن تستقيم على على الطاعة فإذا أحسست من نفسك قوة فاستعن بالله ثم استعن بالإخوة الصالحين حتى تدعو حتى تدعو أولائك ثم يقول أن تابني بعض الضعف في الوازع الديني بين الحين والآخر، فما نصيحتك؟ أقول الضعف قد يطرأ علينا حين وحين، فالإيمان تاره بين قوة وتاره وتاره دون دون ذلك، لكن حتى نحفظ إيماننا لابد أن نتعاقد هذا الإيمان من حين إلى حين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق هذا الثوب الخرق، فاسأل الله. أن يجدد إيمانكم هذا يكون بالمحاسبة تجديد الإيمان يكون يكون بمحاسبة النفس من حين إلى حين حتى أثبت لابد أن يكون عندي مسلمات وثوابت لا أتنازل عنها لابد أن يكون مستواي على مستوى لا أقبل أن ينزل مستواي عن هذا وإن نزل أحاول جاهدا أن أرفع مستوى إلى ما كان إلى ما كان عليه لا تضعف وتتأخر عن الصلوات لا تضعف وتترك سنين الرواتب، لا تضعف وتترك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلوات لا تضعف وتترك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذه ثوابت في مستوى الذي يريد أن يسير على طريق على طريق الاستقامة، فإذا ضعفت فاعلم أنك لم تضعف إلا بتقصيرك في الطاعة أو تجرؤك على المعصية، لابد حين إذا أردنا أن نحفظ الإيمان لابد أن نحفظ الإيمان بفعل الطاعة. وترك المعصية مصيبة كثير من الناس اليوم أنهم يفعلون الطاعات لكن في المقابل ما يتركون المعاصي والمنكرات هذا يجعل الإيمان ضعيف في حياتهم لا يجعل للإيمان أثرا واضحا واضحا في حياتهم فكما أننا نفعل الطاعة ونتعبد الله بفعل الطاعة فنحن كذلك نتعبد الله بترك بترك المعاصي والمنكرات ولن تستشعر حلاوة الإيمان إلا إذا فعلته إلا إذا فعلت هذا لكن إذا أصبحت القضية مخلوطة صالحات وسيئات ذهب أثر أثر الإيمان وحلاوته